اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له, ولم يكن له كفوا احد انت الاول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أنت أحق من ذكرت وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئ وأوسع من أعطاه أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا بد لك كل شيء هارك إلا وجهه لن تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك تطاع وتعصى فتغفر وتديم المطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب ولا يجزي بآلائك أحد حلت دون النفوس وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلول لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرع والخلق خلق والعبد عبد وانت الله الظروف الرحيم الله لَنَا وَبِكَ آمَنَّا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ حَاكَمْنَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وأنت نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تقبلنا في هذه الساعة أن تقبلنا في هذه الساعة أن تقبلنا في هذه الساعة, في هذه الساعة وأن تجيرنا من النار وأن تجيرنا, من النار، وان تجيرنا من النار اللهم اعتق رقابنا وارقاب عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام قلت وقولك الحق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقلت وقولك الحق ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان ووصي الإنسان بوالديه حسنا ووصي الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا رضاء الوالدين اللهم اغفر لوالدينا واعف عن والدينا واعف عن والدي والدينا برحمتك يا مرحم الراحمين اللهم ولا تشغلنا عن والدينا بمال ولا زوج ولا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تشغلنا عن والدينا بمال ولا اهل ولا ولد برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم من كان من والدينا مهموما ففرج همه ومن كان منهم مكروبا فنفس كربا ومن كان منهم غموما فاكشف ظمه ومن كان منهم مريضا اللهم فاشفه من مرضه اللهم فاشفه من مرضه اللهم اجعل والدينا احب اليه وأسواجنا وأولادنا وأموالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تحنن على والدينا واجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة واجعلهم من سعداء اللهم ولا تجعلنا ممن يرفع عليهم صوته اللهم لا تجعلنا عليهم صوته او يرفع عليهم يده او ينأ عنهم بجنبه ارمنا عبدا اللهم فهده واصلحه اللهم فهده واصلحه اللهم ردنا الى والدينا ردا جميلا اللهم ردنا الى والدينا ردا جميلا يا